بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضَلَّ صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيي عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَارِبًا قَمْسًا أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَ لَمَّا يَرَ وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عندها جنة المأوى إذ يغش السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طوى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن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 الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فاعرض عن من تولى عن ذكرنا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِ الْذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَن يَتَنَاسَىٰ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ ۚ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ عَدْمٌ ۖ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلاً ما اكدا اعنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينب بما في صحف موسى هو الذي وفى الا تزر وازره ازر اخرى هو الا ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاهم الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات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 وَقَوْمٌ مُّحِمٌّ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَم وَأَطْرَا وَالْمُؤْتَفِكَ تَأَهَّى فَعَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى